أعوذ بالله من السلطان الرجيم إليه يرز وما تخرج من صمراك من وما تعمل من أنفع ولا تضع إلا بعلمه ويومين دين أين شركاء قالوا آذنك ما من شهيدة وضل عنهم ما كانوا يدعون من قرل وظنوا ما لهم من محيط لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن نذبوا الشرط يؤوسوا قموط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ذرا أمستك ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنة لن نضب أن الذين تفروا بما عملوا ولنضيق أنهم من عذاب غليظ وإذا أنعم على الإنسان أعرض ونأب دليله وإذا نسوا الشر فلدعاء عريض قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْ مِنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَغِيدًا فَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقَ اولا يكفي لردك ان انه على كل شيء شهيد على ان في مريات من لقاء ربهم على انه بكل شيء مطيع قابلت ذكر بالله مره وقبل أن أعود أن يصدقوا في هذا الصورة قال سبحانه ألا وسي إليه رد حج سي يرد لعي المصاعر علم عبد علمي قيامها ورطة إلها إلهي كي يبعوك محنه وتعاله مرعيس سلمه هو فسوس سلمه وما سق مصر مصصا ما من ثمرات مروا من أكمامها ولكي يقب كي كجرة كما تصبحوا وما تحملوا ما أُوروا من طعام مثل ذلك ولا تضعوا ما الشعور كريم ذلك ما ذكر إلا لئن لا كل شعور مرها صدح قومك يوم قبتك اجلس صدحا من ضغور من ضعب صرهي وعطون الى و سبحانه وتعالى ويوم ما ينته ينجيه الى الله هو الواقع اين قوي قالوا وحي اللهم وعلى يسوع وتعالى أذنك إلى يوحنا كرئيس ما منا إنه صنع من ذهين متهي مت متخافه مت متخافه فرع إنه متشرك فلا أجيء إنه صنع من ذهين عيان متخافه فرع على وتعالى مرببا يا ما هنديك كروغي كانوا يسرونك عن الساعات كانك حفي عنك ساعة إن ساعه فاسيه اكاد رخيه وخنطوم من ريو يلا يا فاني الى عيد كل الموغي وخا قال هنا عمره استقريا ندوادين الى عيد كل لو دوي هي او الى يدوادين قد قريان وجتو واخو عنه ما لي ما معنى هو هو ما فايده ان قريان ندوادي بالي معناته وقفتهم وعلى حاليين يا مارين وربنا هموا بقرنهم وذغالهان الكعقدان اللي شقايسان رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يما دور ما تفاع كتلكم يا جماعه جزاك الله خير محاول بيع التسيح محاول بيع التعدي ودايما انت دعاده وبري دعاده في معاده 27 ايي لا اي كان الحد هو ترى جت في صلى الله عليه وسلم بالانجليزي بس مره واحد لو قريه يحاول هو البؤ وديار جروه قاصه او كعب ضرب اه هويني يوهي لان waxaa loo biyay waa laga dib waa lagu tirsan garay laakiin waxaa oobay wakhtii oo fooyonanay ka faa'ooga ka tartam ee rabbi haji sayyidul mustafa fa'ad ilmiga yada iyoo wakhtii la ay soo ganteen ilaahay fariin baluu liya ay kala murug waxa la aqbalay ولا تضعوا مدي دغدغي <تصفيق> ما ده شعورتي إلا بدينا يقول ففقذا كنا الشا من حكم قوار خرف ضحان الى يحدثوا و يسه فان و علم في جوات علمي جنبري يلا ويوم ما علم كان يدين الى غدوا قيه عين شركاي و قد هي اول ما سكتت يراها قالوا حي دهن با الله يلعنك و عنك و بيت من لا يوم من عنه ثم كما كانوا يسمعون أقواب من قبل فريون هذون كل واحد بري جيران وبن عاويل ما توي وعيون وظنوا والحين يقين. مارياني يقيني وظنوا والحين يقيني المره يقيني ولا سما لقد مش مثل سوي يقيني ماليهم وظنوا ولا انتي عمدي حالهم لا ينصياموا وهو الرواح يقيني وبالله أرقي وظنوا والحين يقيني من محيطنا على الرام نريد تحصان على الخخر هنا هي نبي لا يسامو إنسان إن إنسانك كطلع يسلعه نبره إلا كولاه النحى يسامون لا يسامو كمد جار الإنسان من دعاء الخير إلا خير ككبر يوم عمه إلى وستي أور إلى وستي عرو إلى وستي أم إلى وستي وحى إلى وستي عنو كما كمد جار إنسانك وكمد جار وينمسه الشر هذول إنسانك هذول أصلا كله على الله فقر كله حنوم كله على الأم كله عبد كله الدنيا كله فيا اوس وامك وصحابنا كانوا وصحابنا كانوا دييهوس وكميل سوقو ثاني انسان كو قا سبحانه وتعالى بريكام دا ليي علي لا يسمو من ان ذا عيال عليه بريام او ان يوقا له الى الله وتعالى عبدنا عكرو قون ترتيني جنو وإن ندده الشر هدو دبطا في إنسانك فيأوصن قنوط ومقفو صبر ولين لقناه إنسانك حديعنا لدنسين ورحمة المحريت أمننا حاجة نجا كعرصي من بعد زراعة جلعة كدب جلعة صورة المسيطة وشعر صي ليقولن وحروده هذا محريت سنجوحن اللي عنيك السرع وكبر يهوي إلهي الكشف رم هاي وخدوص وما أظن بوده يا ماما رأينا يأساعة قيامه ولاين يجيو قطيبا فوق الدرو ادي لي يريد الى عند ذهب يجي قد لي يريد قيامه الدعوه ني نالي وانه عند الى اكثرنا خير بان فيره زمن جري قال لو سبحانه وتعالى فرنا نضي عن من عداد عداد عن المؤمن كان مؤمن لأمر المؤمن فترى ايضا ان الامر المؤمني ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مصطفى وحاليا او وحله جاري الساعه ولو فرح اردت امرك ان كله له قيد امرك سواء الاحوال السيئه عليه شيء مال كل ورقي رسول الله عليه ما تفكرت فترى رسول الله ينهض اردا اردا واجعلها رسول المؤمنين هذا شكر لله سبحانه وتعالى كل الشكر لله الا والمهي مرجع سليمان في كتاب بالامي، مرجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كبراني، مرجع السيد علي في كتاب بالدين، ملكي وخر وسخعي، واصطفئ وتجعيه، وين سار الضرب اللي بعث فيه واحد على قلبه عامة صبر، فكان له الخير. ما هو البخيل، ولا, و... ولا يكون إلا المؤمن بالله. استلام ماهر أو ما استفرى إلا صاحب منكم. مر كأمر كيف كل واحد خير، والقرء كان لذيذ. عجمن الأمر فما يا كافر كايا فاصبها يا درعلهو حديك نحاريس لسيو قوقو قياو الى يوسفانه وتالا كل لاوي يا شيطان بوقالوين هذه دعواتكم او قوقو ساي كما قامت عنو وران لقانو حلواني مثل الانسان قرق حلواني كما قامت عنو ولئن يثقناه رحما مننا ما هذا الانسان كله فيه من بعد ذراعه لبقى تكيجي ومسهده لبقى تهي تكيجي حانون تهيه الهي سبحانه وتعالى لا يقول انه وتعالى ايام ناشد الهي كشف لله وإلهي عابد الهي هذا اللي وتعالى وهنا ما اترك وانكس ضريبه وانمضم هاي وما اظنه ساعات القائمة وتعالى قيامة لما امه لا يمهي ايضاعه ولانه ايضاي تهدي اللي عليره وقيامه ايضاعه اللي يتعالى ان الاسسة وهم كلها وإذ يجئك الى ربك إِنَّ عنده انه يصدو اليك تاونك او الى السما جنوا فلان نوبئ ان وان ورمينا الذين كفروا بما عملوا وحصايا ما نقور رمينا ولا نذتناهم وان جرينا النار على الحج وغرينا عليه على لقد قال نعمدي صدود دعائد ومت بريعه صاحبه عريض البلارون إله ابو بريعه سبحانه وتعال ماركي إلهي بريعه مكاذبان كأن لن يدعنا إلى ضر المثل قوله كيف نتعاني بأضم الله الإسلام وكتبانه وانك رسول كور رمزه الحلوة الله صلى الله حموك وقلتوا حمو منكها الله وكينه لا يقول رسولك وويد من الله في عبره هذه الطريقة مصفقة منافقة اللي رب رسولك qoob dabarkii laga furoon gareeyay xaaloo dabrin xaaloo suujay xalkii tii wakhtee wawayn ma ku cidra qalaanay kuma faawadeen iyo xuquuq daray maayo waadiban doonsaa kaasa salooda ka cayinba fuddo maray danaa dhilmaan soo ayuu ma ka weey adiga qalaanay waxa uu dhahay waxbaray abaantka ku jira hanuunka neelay sanuun inada ka tiran oo qabriga ku jidaliyo marka siddaara خالدي <سؤال> ديبو قادانا جراجس كي تقر لو قاداي نمدي سا لو غا ميراي مكه لا لا توكين منافقيسو سوومو واهو كالا دبريو لسي دايي او هل كي سيو معاصير يا بلاير كاتيوو واذا مر وإنسان كي كافر كاي منافقه اذا عنمنا على الإنسان ومارت عمينا احنار لسيوه اطرار لسيوه ابرواقل لسيوه احراب لسيوه وإن الله يجري اوهر اعراب المسيجي سنة والله يجري سنة يجري الهي يطاع عادي يخير فيه اخرى وحصل نحو السنة يجري الهي هلكه يجري الهي وناجد يعني فين حيث في تولي الهي سنة وصاله يتعاو عادي سبو كثو جانا يجيو وإذا نصر شره بيت لبقى وصاله نعم ذي اللي قد قابل واما البريا هوتاه البريا طهاري دن اعدو درو بريا دير ادم بلمبيه باريس ولوا خاصه ارايتكم الى انه قال واستعبد بخديغه ولنتان ان كان هتو كتاب كان لي من عند الله الى اي شيء في هذه الى كلام في الى يجب ثم كفرتم به على الكورده من ابل يا كباين من منظور هو يطو في شرقاتن. خلاف فستو قل إياه لنعمر كتابك و لنعمر إبداعيه منه ثبه تروح كتاب إلهي كفه قاله لنعمر آدي آدي سيّ كتاب عيشي لسوبيهن يا كبه لن يبرونك يا هنوني يضو كتابك إلهي دمان و تاركاته قليل إلهي كلمك إذا ضو يا رابي يا هنوني يا سوق باني هجيبو خير كيري كي سنوريهم جال إياه ضدك وطفة إنا آيا سناء آيا بها مغا فلاحات من أول بعائد إليه ذلك جسد قرد يهود يمليك يبدله يكذال يهورين من أول <سؤال> بعائد إليه طملا وعير كافر يثور كافر يثور ملك كافر ذي نلخ وعير مخلوق إلهي من واعر وهو الوعير عير كملت في العصبي جوينج طملا يقول وفي عنفسي من نصفه نحن كتبنا عير إلهي أبي كلها يقصون السير، ساقها يسير، عندها يسير، أصله يسير، عرضه يسير، جودها هي على رأس بس عرقيه أو غير السير، يجرب لاك، السلطان الإنسان بصفعة يجرب، الإنسان لا سلطانه يشم بقلة السلطان، بله سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه سلطانه فا عيد كذا خمسون هذا دين سوونه قطنا ها عيد كذا ثروة أي لا يسمبرنس أنا وصاعه وشي أنفسهم بن نبصار الجري هذا عيان عيد لا كفران كتب صين حتى يسوينه إلا عباده لهم الحق يا هاي حتى يترين سنوين ونصيننا عيالنا عيالنا يأكل عفار الجوهين كنصيننا وثي أنصتين نصف رجليه لنا عيال عيال إلهي لوجر في كار في يوم أن كنصيننا حتى يترين إلا عداص اللهم إياها أنه كتاب كان الحق عينيهاي اولا يكشي نبي الله أنه ينقو غسل الله برهبك ربك أنه أنه على كل شيء شيء كسى شهيد إنه عجيهاي وابجيهاي وحارجيها ساميه أبا يقال لكم جيدا هوا وباها النبو علي إله إذا كنتم هنا وصلاحين رسول صحيح وحك الله للغفة أولا يكشي مو أكفار ثمية غسل الله إنه رسولك في أجادان كتاب كينه أجاد برهبك ربك, ربك اولا يخبرنا قران الله تبارك ربنا انه رب يعالى او قال انه رسولي ان قص لا اله انصدر اليكم وهو هو جوي اي اما اولا يتسنى كفلوه كدوي اولا ياتي المريتن شكيكل توبين من لقاء بين فضول كل شيء هنا اله لا كل ميان وتشكيك الغال راه درا ان انه اله بكل شيء شيخ بكل المحيط وانت قولي اله وح ولا وح كباحن مالاي وحا بويل وحا مول كان هقول دو المخلوق <تصفيق> ايا كنت هول او سمول كانو او كسون الى استم بسم الله الرحمن الرحيم سوره الصوره الرابعه عميم عن سين قه فرصه وعميم في كده على قدرة إنسان كله لا يكفي قبل وتعالى كذلك يوسف إليك ويل الذين من قبلك كذلك سأصل يوسف وحيوذي إليك على حاجة النبي لا ينفرد ويل الذين من قبلك قوي أبيك كاهري يو الله وليك قوة حيويتك سأكون وحيوذي اكتسابك أكون سأصل إليك كوه واحد وحق أبو عمري شو رأي سأصل كذلك الأسود يسير إله إله إله عليه حدا قوة رامن يوين الذين قوي من قلب الكهريون الله إلهه الأعزى وإلهه محمد وسالك قوة إله والحكيم له إلهه وطريهه ما مخلوقه ست وما من الذي مخلوقه في الأرض بلوكا وهو إلهه علي وحسرية ذات السرية عايش كويت العليم والقوي ومخلوقا من تكاد وحي الدواد ست موات ست موات يصفدرنا من صوبهن الذكى كركه، تفضلنا كرش يعني كرك حاجة كرك، يعني مخلوق كرك سبب اللى علية أيو دواد، والمراعيك تو مراعيك تونا، مستجد صنوره ويتصبح سام، لحم ذي فدين رب يو كحم ذي ويساقطون ويهدن الناس إلهي أولي لمن ذكى في العربية أوامو ممنين تولد، سام سورة غاش الكسوم، ممنين تقول ككسر، أيها الجاهلين إلهي أولي جان والجنود عون على دراعي بعند الله إلهي. هو إله الغفور الرحيم، ومثل لوث الأسماء الحرفاء، إله السواسكان، سواح الجلوس إله السواسكان، دم يوقون عطوا يكون حرف صار ليه، تكادو السموات، حيث خوحي استجانت دو دو والين تفصلنا هنا الدجال من فوقهم ضشادو، محي لقوا جو إياه، وين الخيره، وين إنس إلهه سبحانه، عظمة إلهه، عبدي إلهه، اله. إن لقوا جوان بالدو والسموات، والمرائكة لحمد الله هي هو الحمد الله خبه قد ريوعه فالناس عينه رسعد سالسو كارسة فتحيه يتحميض وقصها يالكارتو كمالدبوغان ويهو تقفلون لان بالله فقط البانه إلهي دوه لمن في الأرض مع الجارة ده هو مؤمنين سوي مخلوقه دول فقصه غانه وقصه على إن الله هو الغفور الرحيم والذين كومي اتخذوا السماء السيد من دمنيه فوق السكي الله لا اله الا هو حفيظ عليه الىنا يقوى يوجعها واذا استقدر ان كل المال ولا الىنا ها الكون غير الىنا اتعاشر اله الىنا هي لا فوقه في الىنا الى بحفظنا وما انت عدو المتي عليهم تصلى بوقتين من الوقتين تاهو اله تصع علينا الى لكم دينو ايمانك قلب وعبر إلهي بأعلى عشانا يا سبحانه وتعالى إلهي بأوفير وهو إلهي بأعود وكوه القبول والذين استخدوا من دون أولياء الله بأحفظ عليهم إلهي بأعلى عزانا يا سبحانه وتلمقر إيه أركج وما أنت عدوك مثل العليم بوقيت وكذلك أوحينا إليك قرآن وكذلك كما أوحينا إلى الأنبياء قبل نغيال كهري سنوه يوني كذلك ساة أوحينا أوحي يوني إليك أدل حققرآن منفوه يوني عربية hadu uban taydaye quraanka ku sheecayay wa amanu wa qadartu wa qadar lugu hadlaa qofeed balan ilaahay ugu jeeyay intaana wa taa wa qadar janada lugu haddi doonaa way janada برشه ولي باخهلون عداله برن دينتي برنيت سي قابك يسنادي دينتي برنيت دينتو وارغ قرانا بان قوه يوني على الدين نك تندرا ان كان هو واحد يوني تندرا سلديك هما القرى القرآن كوليو سلدو دكتو وما كاو وما قال الهي واو مر قالو غفد ومن حولها هي وحق قهر سنه دنكي تاو دنو و حيرم دهان ايات ملكه ربما كانت سلطه دنك او دنسا سويره في وتسندرات وجدي السبع او دبك او شاشه او قاسيس ايمان كو يوم ما كان مالين كقول ما كان الكل مايو حالته مكلوك اصلا سنتو مره دن سو دن باكل مايو مكلوكو دن باكل حتى حالته هنا شكل لحي يتملل إنو مالك هاش يجيره هو حقيقة وقال لي وتعال فريق ضدك الله في الجنة في الجنة بحيبها هاي فريق كل حدا كراء الظهر تينا في الصعيد ولا قد مين فاصل تحمره ويددك والله والله مدلي هاي وقال لنرجل يسي قولي جنجل وقال لي إله يسوي وحنك هو حيونك إنو مالك أضدك الوجه يكتوه فذلك هو سينا إليك قرآنا مكهوه لأن القرآن أحران أخرى لله أخريوي عربيا أو عربياً بسندرة ساد وقدكتو ساد وقدكتو أمه القرآن قريوين كوريه وقريوين جميعين وطبكي كلنا أرأوه جيدة اللوجيكماية كوريه لحانتها لو واحد ومن حولها أي واحد فارا يكتنوا عندهم في كراءة دمك وسندرة ساد وقدكتو ووضع يوم الجمع مارنكا لقل مبيعه لا رأي فيه مارنكا شكل مالك مالك إنو زيره إنو إمرأيه وشكل عمه فريقه كوه عضو في كاميرا في الجنة بأحد الجنة بحدها وفريقه كوه على في الصعيد نار بحدها ولو شاء الله إله يعبدون إله موسى الدويني لجعلهم ذكاء ودمشقلة أممته واحدة تنحر كلها أمم كلها وكلها كوه كلها لامك فريان فريق في الجنة فريق في الصعيد لامتك أنا كله وشقلك على طد والباريس النار أما كلهم يكونون مؤمنين في الجنة والجنة هذا إلهي لكن إلهي ما ظنه إلهي الإسلام ما ظنه سبحانه وتعاله ولا كنسة إلهي ما ظنه يدخل وقريات ما يشعع وقوضونه في رحمة إن حريسة بحياته وقرياته إيمان وإلهي في إسلام وإلهي الكبد مركز وثي إيمان وإسلام مرأة هاي وقدر لي والجنة هل كانت تخدم بأيه وظالمون غالب ماذا هم ملك من ولي ولي ملك. ولم يصير الملك مدويه وهو أموره ما ملوا إليه مرفع عليه استوى ما ملوا على الحساب يملك ولم يصير مدويه وجرجار الملك عليه سبحانه وتعالى ولو شاء الله يجعلهم ضقوا الله فقل هل بريت ولا صور عسانة دريت جناب بل مري لها أو إسلام كله قال لها أما ولكن يقول من يشاؤك يرانا في دوطن ما حيث ينزل جريا الاسلام كم كريا جنود وظالمون ما لهم ذري ولا ن انتخذوا موحيصا من دينه الى في دقيته في ويس مقؤون فريوق وجرجرى تماما فالله الهبا هو الهي البال الولي الولي به كان و والاله سري كان جرجرى والاله سري كان وحثار والاله سري سبحانه وتعالى وهو اله يشري وهو يعلم سابقا وهو إلهي على كل شيء سيوى البقدير وعوه ودأوه ومقتربتهم وحاد فوك العسلان فيه الله يفعل ومن الشيء وصنونه وحيد دينه فوك العسلان فحكمه إلى الله حكم كيس في إلهي حجيسه هذا إلهي باكلفت إذن كوك الحكومي إصابك إيصن الله إذن كوك الحكومي إذن كالسهاري باعد فوك العسلان ونالك وإنه بأني سبحانه وتعالى ومقتربتهم وعلى شوك في فيه لا يترم وعلى شهين وح وين هنقضان وحي هنقضان وعلى شوك العبسان عزينها خراحة وعلى شهك تحكمه إلى الله حكم كيث حج حجيث الجلاو كتاب كإله سبحانه وتعالى في كيث الجلاو اخذنا الله حسنا وحكا له رسول ذلك وكينا وحك على حكمك الله هو وعليك أن أقولك يا غلو خبيك أي عبوري عليه توقلت الصعب الأميرة المحضر خاصا ثلاث عراني وإليه حاجة فنعونية بقلنا قناة يا صاد إلهي تلي إله سبحانه وتعالى عبك رأيه وحك رأيه خلصت علينا وقع وحكر وحكرة جينا يمجي استقعوا بقنا قادر السماوات هو إلهي قادر السماوات سماوات الكيب للعوية وعبو ريو والعرض اللي هو في السياء وعبو ريو دعوا إلهي لكم لأجلكم إلين كدرتم إلين عنفسكم نرتم إلهي وفا إلين كعبو وراء الجلاجة حاجة إلهي هو يمقول إ النبي الله أعلم بقى لك عبو تقعد بقى سبحانه وتركستني مركز عبدانه إلهي أبن نعيب ومن الله نعامي من وليه لأرجى يجيه لئي الله بحق وضانا أزواجا إلهي سبحانه وتركستني لك سبحانه وتعالى وذكي هل أبدك وهي مخلوق وذكر لو قدوا أما أنصا الله أبدك سبحانه وتعالى يدروكم إلهي وإذن ترمينا وإذن بذينا في ازواج تاع هذ لوذا مخلوق او كل هي هلكه ما ضافهم دو ما تمرينها و سينق قال لو دواني دوارو شدو اوكر اريو شدو يا و تحصل وكثر ما هو ان الهي قول الله وضع كدك درس المخلوق انه وضع كدك فعد الوسط مواكه هو الهي فعد الوسط مواكه هو الارض وقل قلق لكم من, من ازواج سبحانه وتعالى ازواج من العيادة. ومنا أن عامل أزواج الراي خبتي أصناف بقدر جايو ذكري ونصاب بقدر إلها سبحانه وتعالى معي بقدر يذرواكم إلها وإنما بالله يأوى إن صمتي أزواجك زوجنك أي إلها ينقطر مني إنك يصونها إير وحصلنا نفرينا ليس ماءها كمية لإلها أو قال الشيء واحد إلها الله من رامره دين عن ملاعير واحد لا رامره اورك وحلو وداغا مارق غياده وحلو دمنا الى واحد لوداغا مارق وح ليس كمثل شيء وهو السميع البصير الى وامك وهو مقله مقلتي في هاي هي او عرجارج في بني هي لكن كالو كلامه مخلوق كي تو كلامه سمبيتي بسكيت له الا وحلوه مقاليد السمواتها خزائن سور الفوره صاها لوج خور الى هي وحا ما بقو قستون طيب يا فرها يا الله ذلكا قدائنت فيا طريق يا الله انت إلهي دون مخ صفر يا انت الهي دون صفر خزائنك صفر انت الهي دون مخ خزائنك صفر يا رب سبحانه وتعالى سبحانك لو دون الهي, الهي. مقاليد السماوات مفاتيح الخزائن السماوات والارض ذلكا خزائني تسري فيا الهي بارها يصف صفر خزائنك ما دام اتو خذبها انت فرها روها يبصدو الهي وواسع اياه كفزك تعلمان يشع صرف وضوان ويقضوان الهي وقل اياه وقل يرايه الهي سبحانه وتعالى اتا يا مخلوق ايسا يقع انوه وروح خير كي تكون جرايه هده الله ابا بديو وقفرن لهواه وارودين فشتا يلم هده لا يرايه وقفرن يوم ان من عباد الله ما لا يسلوح الى رسول الا الفقر ولو اق اللي فسد عليه دينه دينته ويستعجله وكفجر وإن من عزال دي الله إن من لا يسنعه إلا بغنى غير من مريم وكر ولو أفكره لفسد عليه دينه هذا الفقير لقال الور فقري كاسا الصلاة وقلنا قلنا إنه دين تكتله سبحانه وتعالى إساء مخلوق السمامة الإساءية مخلوق كان يبطل الززقه بغفة دية لمين الشعب الخوض ضعونه إلهي الززقه ويقدر قدوان إلهي وكو عريريه إنه إلهي بكل شيء عالم إلهي وحب العلم ووله إلهي طالب مصالح المخلوقي سيقان الشرعاء وعديه ووديه لكم اللي أجلكم إن كدرتي من الديني دينتا وحب إن كو عديه وودي إن كدك الشرعاء ما دينتي وصى به وامره وقدر دارمي نوحا ونرى يولي بي الدينتي قول حيناء اليك اكون وحيون حذيك النبي الهي الإنسان وما اصطينا ايتيان وحيون اه انا, أنا امرك بيه إبراهيم وموسى وعيسى وشو الأجنود والسوء وفا دبرا انا قيموا الدينة انت اصعلم كل الهي انت امرك انا قيموا الدينة دينة توسي دينة كالكام مصحة اوصاصا هم قال الله امان وراثوا تخرقوا فيه كل محلوه هذه الدينة واهره كالاستجين ومكر الدين لا دين النجف كان شقينه والمحاسب شقينه سايت ان لا كانت والد كتاب فينا المديه ورسولكم المديه وربي اضريه سبحانه وتعالى الدين كان اسكال رسوله فدر المديه وحتى قبلها اي نتا هو هو المديه سبت كانيت ما هي سبحانه وتعالى دين فهناك رشاكين يمنب مغرب كبر وحاكوين عارو مشركين مشتركين تضرش والله ما تدعوه إليه وحا تقول يا رسول الله دينتا يتوسيشك إلهي كلي جاء عويله ويسو عرضه دينتا الله سبحانه وقوين الله إلهي يبا يبتدي الدارتا إليه حاج يسايد دينتا وفاق الدارتا ما يشاوه سوء ويهدي إلهي وحانونيه إلهي حقي سؤه هنونيا من ينير صحة النغلا مقدور إلهي ذكي سوايا قن إلهي بسم مركه روا أقرع أوره هنون كأي خير كأي إله سحر نرو إله يفرعون يروح إلهي النغلا مرو قصر النغلا نفسي سواه يرثى شيطان كوفه الربي أدل كأي شرك كأي بعد كأي زلوث إلهي مرو رو. البكوث رونك سبحانه وتعالى هنون إلهي الدين تصن أضر صارق دين في يا إيمان في يا توحيت في شرعة إلى يوشر أيوذي رأكم إلينك من دين دين تحجارة ما دينتي وصى به وأضرب دارمك نوح في ولديك أو حينه يعيش كاسا شرعة يتكلم ما وضيء يتكلم إنه المرء إذا إنه وين وما دينتي وصلنا ان امروا بدردارنا ادراحينا يا وموسى يا واثيو وحياه الدين تاع الانبياء يقولوا اجل الرسوله كل واحد عمروي انا قيم الدين صافي دين تقصر ناس ولا تفرقوا فيه دين تاع حكو كبروا وحكو وين قال النبي لا اله الا الله عالم شيء سينا ما تدعون ليه ولا الحق يقول يا ربي اله وحده دين تمدين كدك او واحد كره دين كدغانين الله وإله إذا يتسير الدارث إليه لين تن يتعجز كوس ما يصارقه الدون واحد كله ما وهلا جرن كري وعقل ويل كري وركسبان كري ناء إله وفض إله ودارش إله ويسوهان وتعال وصوص يقرب سبحانه وتعال لين تن يتعجز إليه إلى عقلي سوى وهنون يا ميوني والله صارقه السجن إلا من دعى فوي هروي الكتاب إلا من دعى بما جاءهم العلم علم يعني ما اتفقنا ان إلهي وين ادغيه ولدينك اله كتاب في بينه ورسولك وربيين صدق ذلك علينا وعلى سبحانه وتعالى ما تقول كتاب هو هالكلي هو هالكتاب كان فهد لي او هذا الكتاب والكليه ورسولك وامش واحد دوام كواشوا اللي هم قلنا هاوي الراعين هالراعين حق هو فاعل عشان ما وما تفرقوا ما ينكر السليم إلا ان بعد ما جاء من توي متشد موين على العلم بغيا وحا يكون التجانب اسمعي عداوت حسب بينهم إياه سجه هي انت حزان روح على درس وحق هو هي حق هذو معي سوا تراسلي سوا انت المعام او اتحذين او اي سعرهم حي كسران بالك هنا وساع انتو علم يقولين كده ملكي يبقون الساحل ياري روح المصري وارروح المصري في حاجز يصنع في حاجز تقيا معايبك ويقولت وكيان حقيق ويقولت وكيان حقيق وقرمي صار انا قطت الروح معايبك الروح ولا ولولا الكلمة السنة كلماتها الدين صارق فهرم من خدك خد يا حجست إلى أجر المستأمن إن دك لرس تو عادات كله وغمضنا مدلل مجا عرض إلى يبوسن هاي الله المقصود ورأسه وجهه لله راجي ما هي تمام تصف عام وغمضنا بين الثاجر ومجلس لستوا غير رخودي بينهم دك كان لم يعلم الغوص ودرت ثم الله ولا لأجل أكون إلا بينه وإن الذين أكووا وصل كتاب كتاب من أهل الكتاب تكذب وأقول عبد النبي لهم هذا ماذا الله صدرك الله يشك يشك ويكتب له منه كتابا شك جاه كتاب صمريا وين أشكك علىكم اليوم وما أخرق ما كرتين الكتابك إلا ويهن ويهن مجدل مجدل مجدل مجدل إن بعد ما جاءوا العلم أنتم وهم وياه بين أوقرة سجان درتي حسن يا عدود يا اسمعيل بين أوقرة بينهم بيلا تحولها ولولا كلمة من هذين جنت سواق حرمك من ربك إلى عجل المصمم جل الله ما رح وعن مجددا كهر اللي هل يجنوا اللي باب بينهم اللي قد يبب بينهم والله من الله وإن اللي يجنوا ورسلوا قوي هو كتابة اللي بحلسيولة يعني من بعدين قوى الكتابة كهر لفي شكا منه كتابة حجث وحيكي بين شكا ومريبا فلذلك كتابة حجث فد عددك وقود ياربو الله سبحانه وتعالى فلذلك كهاجة حجي الله سبحانه وتعالى كتاب كان يشترى أبن مستود بالجين حاجة باستجر لكا ويا واستقن عدونا القطر با رسول الهي كبيرة سبحانه وشعال لكا انتقويا عدونا القطر صنف واستقن صنف كما انتقص فيه لغفارك ولا تقضيح الراعي اهواءهم وحايداتك جعيه دين اي هوا سنال مني ماداهم سروح نفسس وحايد جعيش هاي راعة كلام هو الراعي بالراعو ۹و واصلزان الراعو ملكا هو لو ينتبك الراعي الحقّى اي كتاب اي صغع جاي لا تعالves راغلا والاية تعال�� اي رسول كوي وكتب هون من اهو وقلوا حسرا اعنتوا وضعوا يا بماء كتابك بماء كب انزل الله الي أتيودوا اليوم من كتابه واش كتاب اتيودوا اليوم من الكتاب كن كلامه هو قتاب اليه94 يد اليود اامرتentre وحلا يقام خيلا لأعزه لاي اضعوا مثلا حكمن إن حكمنا وإن كلا فقومنا إن يعد على السماء أي إلهي فريق الله إلهي بصبنا أنك أن نحورونا بذباري وربكم إنك نفدق وإلهي جاريه لنا وحان لنا أعمالنا أعماش النصر ورقكم إنكنا وحدة لأعماله لا حجة الدينانا فحي أن الضوض مصاللو الضوض مصالل هذا الإله يجيزين خراف وإحينا السماء يعملوا حراف مكانته لاحظة جسداد مطاعا لبينا الحديث النوم يا وبينكم هنك البحرين الله إلهي با يلنعو بينا إنا خلصار مع نصر قيامك فميلا جيزين حقه وميلا نعماء حقه وحن تقدم بيسورة وضربه المطاع له إلهي سبحانه وتعالى إنا خلصاري إلهي با ينا خلصاري وإلهي المصير حقه حديث عن نوم إلهي شرع أبا إيا دينك حاجة التزعوب والخوية رواسطة قنش عدونا الطوف من قصة الله والطريق وقفوا صلاح الرائع أهوأون هذا آمنتوا وانتوا لي لن الله جاهي حسود جيودا هو منك الثالث كفار حسود إلهي حسود جيودا واسم ومرتوا حالة إصرائلة اللي بينكم الآن دحني مع الدارات خصمي الله ربنا رب وربه إلهي باعه المجأ يهدينك رب لنا أعمارنا بلنا أنه عمل كنقا لنا إلهي اللي هو رسغينا أنا لا أعمارنا ولنا وركم أعماركم بذيذي لا حجة سبينانا أمرك واحد يحضر الله ما الضرر المين بيننا أيه بينه الله هو يزنع كل منك وإليه المستدر الحيث أنا أصدع أنه والذين كوهب أليس وحن وسعاد يحاجون الضرر في الله يدين تإلهي فوق الضرر ضد بينه وبعدها <التقال> من بعد نفس <Prime> right. ذي ولهم انت اله الا اجليك شد شدتهم ضاد ضا و هير فجرا اي وسان ذاحبه و باطقه ذايله و و ضبابئ عند ربنا نردب ذاتي وعليه تشعلان و غضبان عرب اله و حق اي ما ضحى قدفناي انكرسو يا باجل يوهي و سينو دن لله و عليه تين وتعالى وهي كثرت تو عليكم ولاهم عذاب شديد على بدرم بيليه كذا أقو أو على سماه سبحانه وتعالى حصلت و الله يرعونك قال روح السماية يا ليه أكمل وتوخذ إلهي سبحانه وتعالى هو إنه أبى هيه إلهي إنه هرت هرت جيام إنه على إن بدرم بيليه إنه لا ويكباني ولا العذاب نوحى الصانع لنا إلهي سبحانه وتعالى هراني منصورا كدري. لو أنا كوكب وله والذين في الله إلهي <سؤال> قوة suubowday walaa maayo haq haayno ilaahi annagu najiriyay anaga rabu qana wa suuala idin ka dhawf soo dhaayee in daad misjiib له inta إلهي illa ajibi qolad ka muuminiin fa ajibna ridin han kaan kadib kuwa sida diinta ilaahi ugu doobay wadaa annaga idin ka saxano haq haayno fagtum daahida walu kitaab qawiyin ka taminte bulin fuu alkitab naabi gannaga nerin nkafadbo diinta سجدهم ذا حده سجلا أيوسان يضرب أيوسان والباطل والزائل والمزدوج ثوابق عند رضي من رضي لا يشتباق وعليه مغضون وحاضر رضوانها عرقلة ولا معذاب عرق شديد الله وإلهي الذي وحي انزلت ورد الجيل الحق حارق قتال قاتح مبيهي وحق وحق الشيء وحق توحه والميزان إلى عدل سودجي لا يكوى جو عداله لول ورباء مرينو عائل النقط نفسي سحتى عجال وصمج وما يدريك محاسو أبو الشديد شو حلالها الضيو لعله الحالقية لأساعة قريب من الدول هات موقع إن ساعة الدول نلقى إن ضدخل وكرا في الصهر نلقى إن روح البوحي أو السليل ملعب المريني إن السكر الصاري وما يدريك محاسو أبو الشديد لعله الحالقية لأساعة قريب من الدول يستعجلوا يستعجيل وحدة بها قيامات اللي من كوى اللي بعد ت ما تستعف واقرم وكر وانت ام بان قران قارم وحاقيمه لا بدك بكتبه هو عنكم الاثنين بعشرة وثمان وتسعة والذين آمنوا فوق حاقيمه شو معي مش صنها ويتعب صنها هاي لبرت الى هيباك وهم سبحانه وتسعة سافع وجيهم ركض وقع الصلاة وودي الجروه وقع الصلاة وجبت حجري وودي الجروه وقع ويعلمون وحيوجيهم بكم من انت الحاق في الحق هنا يتهيؤ على الداريب إن الذين قوة يمارون الضادي الساعة القيام الله نرفع بالهم هاي لقي برالين بالكتفين بعيد وصو يمارون قوة كشكناي أنا ورقوفة ذلك الساعة لقي برالين بعيد يتعجيو بها وحاق قيام الله بذكره الذين الذين بها قوة قيام الله رميثنين وال الذين آمنوا قوة ساعده قيام الله رميثن إلهي رميثن مش لطونا منها قيام الله كعب صلامة هواشه يوحى ورصى لعبنه يقول الحرس ويعلمون الحيوبهن انها قيامة الحق لنا أرى بالألوي من الذين بكوة يمارونة كشفة شني أما بكوة دي بن بكل مرمي في ساعة لقيد درائم بعيث الله إلهي اللطيف ذي إلهي أدنيت الظهر هويه حريت حريك بنيه أورث لسان بنيه جارة بيهو إسكن نوريني إسكن نوريني إسكن يوحى الصميني المؤمن كان الهي سبحانه وتعالى وعوية هايوهي رعوف الرحيم الله لطيف وعباش وعسره ثانبانا وعنحا يتبانا بعباده يرزقه من يشاوره وقدانه بالجلاكة وهو ايهي القوي ومس حول الجبلة سوى قويه وقصبه قالت السيدين اياه الايذ ومس فعله كهوه منطقه كانعه هاي يريد مدونه له في ومنظره كان هذي يديك من دوني حارت بيها ثواب كده يبارت نوتي وانسيري ما منها أدوية دي حق يالا انت اللي بدونه انت الهي بدونه ولقصني ومال له كاس الملك كان أدوينك عمل كثير لدوني أدويني بدونك في الآخرة في آخر, آخر, آخر مما تبين نصيركم ملك وحنا رحيم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة في إلا الناس وحبت ما سنعوا فيها وبعد ما كان يعمل منظره كان هذي يديك دوني بعمله كان ألجب هذا حرث الأخيرة كيف سكيس هاي أمل في الدنيا آخر وهو أرشق هناك وعن صلي وده ذالي آخر هاي أرشق ثانياه جم نحرهه شد إلهي وحرهه سوحة له في حرثه عمل كيسة ثواب كيسة وعنب دنيا ما هو آخره وحا أكله وعنب دنيا دلجات كيسة صارب نقاوا سوحة نيجي سكيسة هاي أحره عماشر السنة يوحق وصواني ينيريس محاي سهي وديادوه يسوا عارف نزيد لو في حرف ومن رحيكان علي ييب عمل كيثم ميد دور ديني لاد دوني, دوني. وديادوه يسوا سمي. حرف الدنيا الدنيا المساكة الدون كان هنا وحكاها لابقوا الرواح هنا القرياد السوق القاري هالو وحاس الدنيا تريح روح الدوني نوتين منها ووربا وليس أقرها وعدنا مصريم ايوه الهي خبار لك وما له الدنك ووحي يا ريك وما له ملك روحا في الاخرة اخرى من نكترينكم ام لهم جاعدا ما وطا اليهم شركاء هو الهي وحلوه شرعوا شرعوه اجد يلاهم من الدين دين تحجى دي ما لم يألم به وسنقو اذن الله له، ولولا الكلام الصالفات الكريمة دا كالفار كالباين جيس لا قد يالباين الكلمة الفصل اللي جاء الله إلهي أفريس محانه وتعالى أقوه بله والله محفوك وقرأيه أنها قاعدة تجد له بردك فهذهبين الجبسين وقال الله حكم الله وإنك الظالمين جاء الله وحي عذاب أليس هم لهم كون جاء الله وحي إليه شركاء وإلهي شركاء الله وشرعوه أجي من الدين دين تحق ما دينه لم يعلم به وشن إذنه الله دينه إلهي فسعين ما أجي دايه ما ما جسوا إياه إلهي ووهن جبى مسواهن جبى وقولوا كلمة waxa وحى يقو وحى عن من سوا وحى الصبيان يجى أدنى من الوجود ديني كلمة الدج سوا عليه سبحانه وتعالى إلهه هري ووهضة الله سبحانه وتعالى هو قرء الله له كلمة فلصل كلمة له هري إلهه قرء إيه وح كار صار oo الجبين أو أقابس إن جب لقى الدنيا وآخره ندش جوا لقى قد بين وإن بارين الله عز وجل ترى والأرض جوا عبثنائي مما كتبوه وح كثبان ذي كعبثنائيان ابن عاصي والجنوبهن والحال هو وح كثبان واقر عظيم وقبل عيون وح كثبان ذي مريش وقبل عيون نارته صفر أركض من صور شو والبو صفر أركض من صار الضالين جاله يركض مش فصينا جوا عبثنائي مما كتبوه وهو وطعن ذهب وحيكث بدهنه وخل عيائوه والذين امنوا في الهي يامري كتاب كرمي وعملوا في صالحات اعماشا ولا سمسيني صير او باطر الجنات بيرا كل حجام هو اتمرت يدنوب تولي برسر نارو قريا ونرسر ان في الهيجن وصعب ويسعب سمجان ويحنا يتغيين ايوه يكدر حيو العذاب سبحانه وتعالى لاكي أدونك إيمانك يعملك طالع لين يقول بيرجع الناس كده حجرا وراح يوصي مرة عين وشاط ولا عيون صنعت ولا خبر علاقة بالبشر واحد دوانه عنصى واحد دوانه عبد السنة واحد دوانه جوريا واحد دوانه هولن به السام والذين امروا وعملوا طالع حاشي كره وضحك جنب جنب بيراح جنب بيرح كده حجرا رغم وحيلين ما يشاؤونه واحد دوانه عند ربنا سيدنا وحلا وحيدونا ووهل عونها ووهل عبدها ووهل حرصها ووهل سكر سيئها اه ميل الدجاجها اه ووهل جرسها الله ما يشعون عند ربنا ذلك جن الله إلى عشى هو الخبز الكريم إلهي وينار وصي وخبز الويل صدق الله يوحى في هو سجيء الدوم كان إيماني عمل صالح مركة عن الهرية جمنادها وهو وح على وحد الضمم إلهي ورعوه سيه وهو هو الفضل الكريم ذلك وهو على وحد الضممتين وهي ليسوء برد كدح جفروحه ومن كهو الذي سيوي يبشر الله إلهي ومشارين عباده الدومدي الذين أعمنوا وعملت له الضمم إلهي عملك سعي فرحه بمجيال ودي سعي خيرك يوسي دلالة سعي همده لقره وقعره سعي ووسي ديوكتيان خيرك عصرين ايان ايمانك يا الهي سبحانه وتعباده صافه وقبش علينا ذلك الذي يبشر الله جنة الاطبية اللهم يشاء انت يا ذلك كات الذي وامدك يبشر الله الهي وقبش عباده وقبش الذين اعمروا الصالحات كات الهي وقبش عبادة سيوثي يا السلام ويا اعناشه ويا خيرتي يا ايمانتي عملك صالح قلوا حاصة هذا اهدى مولا ينحرروا واحد خوان بعرضه يفرجع كتر هذا وقريشها لا اسألكم في الانسعار عليه كتاب كان ايه كتاب كان ايه كتاب كان ايه اجرم الحرائي الكوية يتم هاي الا الموضة يتم وين وحقر الويدي سمجل سفير القربة انا القرار ببقى يقول جعلاتان ودبول حيثان وحقر الويدي لكن هي الحرائي قبلها مع بعض نكو عادنا ينسى يعملوا فالك ريس كولي وكثيرا يبا سلي مجرم لف القريشها إلا إلهي رسولة القراب وياري القريش اللي مواجه برمج الله فالكرب رمبه لف قصة القراب وإلهي أغير ويه وتعالى ويقول يقول وحين يمتسعى لنا يوعدها كريهو ايه حرائكيه يدي منوري ايه دي باطلقي جدي وقرار بي يبوح وريني قلوحاتا يلا اثالكم يمتسعى لنا هاي عليه كسابقا اليو دين تندش يا را اجل ان يمتسعى لنا هاي إلي المواذ التنبان يمتسعى لنا ايه اللي يقلدي على ثانة ودكة يجبدي ثانة وشحة اجعاشها الموزة الجعائي الموليين هي حير المنوحك الإسلام المهي في القرباء قلت على الوحي صانعين النهي ومن روحي يقترف كسبر حسنة صانعين خير روحي الشقائصة مزيد له ونزي علينا فيها حسنة يفسنا في في خير خليصة ومسع بهان علماظه يثرت به الجيران جزاؤ الحسنة الحسنة البعدين حسنةه جديدة وحاوة ينرى وعضوه خير صانعين إلهي سبحانه وتعالى ماذا كنا نكسر على اليوم مالك الرسول دوش فعال ويس ما شاوش ويس يداوش ماذا كنا كوفر ما يسر سلا بضغط الرسول إلهي كأخ برؤه قد ذلك وحاوفر انا يا صامكي وحاوفر انا الذكي وحاوفر وهو الباطن علم بالدواب عضيه خير في عضيه روحه إلهي أسه روحه برسه أعماش يقول لنبا أسه روحه إيمان كيبا أكور باي فرعي جزائي حسنة وستنسنة كان حسنات علينا يزمركوا حسنة, حسنة بيه إيمان بيار إيمان كان أمركا واحد بغضا مفضايو رحوا البتوج يدعوا خير قالوا روحي وما يبقرس حسنة أن روحه حسنة خير روحه شخصا نجد له فيها نجد له ونجي فيها روحه في بس ان الحسنة قال نذكر على سيئة لهم يهدو خير ملك والسنة خير تبارك يتطلب خير يقول لهم امنع هنانك وقال لي سبحانه وتعال إن الله إله يغفور وامي ذنور تبعصه شفور وروحه إله يتعطى يحفنه سبحانه إله وكشه الله وحبه إله يتكرين ام يقولون موحيلين افترى ماذا قوة او الله الكديم الهي دانبو قوة او وصيب اقول الهي فسود درمو الهي الله ادرك الله هدو الهي دانو يختم على قلبك قلبك ويمس الله الباطل هذا قال رسول البهن بو الهي بادل كتكريه الله الهي وابابينه وكتكريه الباطل ويسق الهي وصيبه الحق حق وصيبه بكلماته ويلهي كتكيه كلمات كي سيديها حقا قصة بإنه عليم علينا وهو يجب أن تصدروا حال الله أكثر مصار سيدي قال لكم فلا يشيري ينفع إلهي خلق لهو دبار لهو حقا خد مركز إلهي باب باب بينه مرور إلهي سبحانه وتعالى الصغير كلمات كي حقه مرورا مباب لهو ويجري قال لكم هم يقولون محياهي إفرى على الله الكذى من إلهي ونرجو بأن تغفر صيّت إلى الله إله يطودون يختم على قلبك إله قلب راغب صبار لها ويمثل الله إله مرولب وترسر يحل بعده البعض مرولب بعض إله مرولب ولد غراب وترسر ويحق الحق الحق الحق مرول حق مرولب ونصلي بكلماته القرآن كث الكلمات كث كث في القرآن أي حكي درس كثر مثال و بعض كبابين كتاب كربس الكلمات كث إله حق قصة يو بعض قصة إنه العالم بلدك وهو إلهي الذي يوامد يقبل الطوبة صوضة كأقبلة عن إداد فلحي صوضة كان إلهي صوضة وسأقبله جمزيز انتو جونيها اللي أكام بولاها هدول لي إجاي وكأقبله صوضة ويعسو إلهي عن سيئات الجنوب فلحي صوضة وقتل من كما ويعلم بهيبودي ما سبحانه وتعالى يستمر. رضوا وحصمان إلى يوسع السماوات سبحانه وتعالى. حضوا قيئها يحضوا شريها. سوا وتصالصوا من يلي يوسع السماوات. ويسجئ إلى يوسع جبل عدن الذين عملوا وعملوا الصالحات. نصبوا من تي عمل الخصالات سمي. وحيله وين إلى وقيئ لو. كعجوري. بعد ويسجئ إلى يوسع السماوات سبحانه وتعالى. ويزيد من صدري. وحين إلى يوسع السماوات سترمهم. محيى إنه خصوصا كان إلهي ووحيا ووحيا والله الا هو اللي هاي اكبر وهاي الا هو اللي قوا كبر وهاي الا هو اللي قتنا كبر هذاك اللي كان ما دعا له أجدال الذين أمنوا في إله الرميل وعملوا الصالحات عماش ونأتنسى منه أي إله برياء أجدال الذين أعوذ إله ويجسن من صدر وحين ويجسنن إله ويجسنن إله ويجسن وصيه والقافرون قالوا صوموا اللهم عذاب الشديد رح عذاب الدنيا آخرات والله أعلم